ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مرين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها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 124. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين 125. ولقد آتينا نقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإنه إن الله وليه الحميد وإذ قال القمر لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهن على وهنا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 وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِنْ قَالَةٍ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ فَتَكُونُ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 خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واضض من صوتك إنا منكر الأصوات لصوت الحميد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 فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئوا بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم Lail <سؤال> saltehum manخلق <سؤال> السماوات والأرض لا يقولون إن الله <سؤال> قل <سؤال> الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله الماء في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد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 ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير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 صبار شكور وإذا وشياهم موج كغل لدعوا الله المخلصين له الدين فلما نجأهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بأياتنا إلا كل ختار كفور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 يُنَزِّلُ اللَّيْلَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَذَرِي نَفْسٌمَّا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله